يوم مؤتد إفانة إخوالدة وصديدا ماجدا له عقل قاده إلى الحق راشدا إفانة إخواردة وصديدا ماجدا له عقل قاده إلى الحق راشدا له يوم متة يد فضلها بدا قضى زيد بعدما كفانا وجاهدا له يوم متة يد فضلها بدا قضى زيد بعدما كفانا وجاهدا كفانك خالدا وصنديدا ما له عقل قاده إلى الحق راشدا كفانك خالدا وصنديدا ما له عقل قاده إلى الحق راشدا كذا جعفر حما لواء وعاندا غدا بعد عبد الله للجيش قائدا كذا جعفر حما لواء أن وعاندا غدا بعد عبد الله للجيش قاردا فولى العدو من دواهيه عائدا فولل العدو من دواهيه عائدا فولل العدو من دواهه عائدا له <تكلمة> عقل قاده إلى الحق راشده ففانا بك وصنددا ماجدة له عقل قاده إلى الحق راشده ففانا بك خالدا ماجدة له عقل قاده إلى الحق راشده ففانا خالدة خالدا وصنديدا له عقل قاده له عقل قاده